مَا لَكُم مِن مَلْجَئِ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِن نَكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا